أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ولما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 「あんあん」 ولنسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين لكم ولما عدو ما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ة قال قد ج اسم ب ا ل ح ك م ة و ل أ ب ي ن ل ك م ب ع ض ا ل ي ت خ ت ل ف و ن ف ي ه ان الله هو ربي وربكم فاعبدون فاختلف ا ل أ ح ز ا ب من ب ي ن هل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة أ ن ت أ ت ي ه م ل ب ع ض ع ل ه ل د و ر م ح ا ا ل م ت ك ل س يا ع ب ا د ن ا خوف عليكم اليوم ولا أ ن ت م تحزنون 「な ل でだろ ك م و ت و ع ه ا ل ن ا ل س ي ل ل ع و م ا ل ا س ل ا م ي ن you م و ل و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه لا يفتر عنهم وهم فيه م ب ل س و ونادوا يا مالك ليقضي علينا أ ك ث ر ك م للحق كاره و ن ونقول انا لا نسمع سرا ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتب و ن لقد جئناكم بالحق ولكن أ ك ث ر ك م للحق كاره و ن ام ابرموا امرا فانا مبرمون أم يحسبون لديهم يكتون قل ان كان للرحمه 「どう<笑> و ا ل ح ك ي م ا ء الله ي الحسنى وعنده عزه <تصفيق> ولا يملك الذين يدعون من دونه ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من شهد بالحق إ ل ا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ق ي ل ه ا يا رب ان هؤلاء الذين ا م ن ا